وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوا حتى إِذَا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمَنَتْ به بنو إسرائيل قال آمنت أنه لا إلهها إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين